اللهم في من هديك وعافنا في من وتولنا في من توليك وباركنا فيما ما أعطيك واصلت عنا برحمتك شعور ما قضيك منك تصري ولا يحضى عليك إنه لا من ولا يذل من ربنا لك الحمد حتى تغضى الحمد <سؤال> الله أخصي من أشياء تحول سماء تحول بجيدينا وبين معصيتنا ومن كما تذيبنا به جميلة ومن هو الذي يعيذنا من طوارئ الدنيا ومن سعى الله بقيتنا لا تجعلنا على من ظلمنا ومنصرنا على من عادنا, على من عادنا ولا تجعل نفيدنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أغرغ علنا ولا إلى نجال مصيرنا واجعلنا الجنه هي دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين <تصفيق> اللهم ويامدل ويامدل ويامدل يا من الكتاب ويا مدري السحاب ويا هاخذ الاحزاب اهد اعداءك واعداء في كل مكان يا قوم يا عزيز اللهم عليك بالروح المجيد اللهم عليك به فإنهم لا يحبطونك الله ما سجده الأرض من سحري اللهم جيد الزبز في عروبين اللهم شفت شملا وطرق جمعه اللهم عليك بني فإنهم لا يحبونك اللهم انزل عليهم الزخرة وعذابك الى من تطر يا رب العالمين اللهم اخذ إخوان من كمين في الشيشان. اللهم اللهم كل امرئا غنيا وارغيرا اللهم اخرج مسكينا وارغيرا اللهم انهم بعثار قومهم وفقراء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعذنا من ضعف عنا وأسئل يمد لنا ووسع لنا ووفنا بالمال والصحة والنار الذنوب الابيض من اللهم اغفر لآبائنا ثم اخل لهم وارحمهم وآخلهم وعكوا عنهم اللهم من كان منهم ايتا فأنزل على قبر الإشهاد اللهم على واجعل قبره اوضه من رياض الجنه اللهم واصلح له في قبره مجد بصره ومن كان منه حي فاصل في عمره واصل في عمله واقبل لنا وله بخاتمه الاسلام اللهم اصلح ما فتد من امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من كل خير سالكني بعفوك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر سالكني بعفوك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم ان الحق حقا وزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل قبورنا من النار اللهم هنا واظلامه الله بحفظه جميعا من النار اللهم إنا من تدخل النار فقد اهديته اللهم اغفر خطابنا جميعا من النار برحمتك وجودك ومنتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه